ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم لود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ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 اولائك في جنات مكرمون اولائك في جنات مكرمون فما للذين كفروا انقبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين ايطمع كل امرئ منهم ان يدخل جنة نعيم كلا ان خلقناهم مما يعلمون